مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن فِي أَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدين وَلَهُ انَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تطمس وجوها فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها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 بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَاهُ افْتِنَةً عَظِيمَةً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَلَن يَجْعَلَ لِلظَّالِمِينَ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا وَيَقُولُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا